الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد هذه المحاضرة الثانية لفضيلة الشيخ نبيل ناصري والتي هي بعنوان الشمائل المحمدية ودلائل المبوة فلتفضل فضيلته المشكورة وأجورة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 فيما يتعلق بدلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به بكلام نفيس ننقوله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكره في كتابه العظيم النفع الذي سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسلم وهذا الكتاب يعني خدمة ووضعت له هوامش وحواشي وفيه تخريج الأحاديث اعتنى به بعض الدكاترة الذين اهتموا بمقارنة الأديان وطبع في ستة مجلدات قال رحمه الله اعلم أن ذلاء إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم النبي الصادق اعلم أن ذلاء إلى صدق النبي الصادق وكذب متنبئ الكذاب كثيرة جدا عن الشخص الذي يكون صادقا في دعواه وهو والذي يكون كاذبا يظهر الفرق بينهما للعيان قال فإن من ادعى النبوة وكان صادقا فهو من أفضل خلق الله عزيز وأكملهم في العلم والدين فإنه لا أحد أفضل من رسول الله وأنبيائه صلوات الله عليه وسلم قال وإن كان بعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال جل شأنه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ثم قال رحمه الله وإن كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكثر خلق الله وشرهم كما قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقال سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون إذن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء محسن وقال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ثم قال رحمه الله فالكذب أصل للشر وأعظمه يعني أعظم الكذب الكذب على الله عزيزي والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى ولهذا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر يعني يهدي إلى الخير وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ثم قال عليه ورحمة الله ولما كان هذا من أعلى الدرجات يعني الصادق, يعني الصادق الذي يدعي النبوة وهو صادق في الدعائه فهو في أعلى الدرجات وهذا في أسفل الدركات يعني الذي يدعي النبوة وهو كاذب فهو يكذب ويفتر على الله عز وجل كان بينهما من الفروق والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدهما وكذب آخر ما, ما يظهر لكل من, من عرف حاله لا شك أن من, من عرف حال النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم في صباه وفي, صغره, وفي صغره, صغره يعلم أنه, أنه من أصدق الناس. الناس فكان صلى الله عليه وسلم يلقب وهو غلام يلقب بالصادق الأمين واشتهر بالصدق والأمانة في قومه قبل أن يدعي ما الدعا من النبوة والرسالة قال ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوية يعني مختلف كما أن دلائل المتنبئين يعني الذين يدعون النبوة كذبا وزورا فإنها أيضا تكون كثيرة متنوعة ونحن نوجه سؤالا للذين ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويربون دعوته هل تعلمون محمد صلى الله عليه وسلم صادقا أن تعلمونه كاذبا يعني الذي ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه نبي الكذاب نقول له هذا مردود عليه لماذا؟ لأن أعداءه وخصومه صلى الله عليه وسلم كلهم يشهدون بصبقه ولهذا يذكر في كتب السير أن النظر بن الحارث وهذا الرجل كان من أشدج الناس عذاوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء الله ماذا قال لقومه قال لقد كان فيكم محمد غلاما يعني صغيرا حدثا أرضاكم فيكم يعني لا أحد أرضى من محمد في قومه صلى الله عليه وسلم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة قال حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيء يعني كبر وأسن واكتمل عقله وجاءكم بما جاءكم به قلتم إنه ساهل فلا والله ما هو بساهل فهذا الرجل الذي هو النضر بن حارث والذي وقع أسيرا في غزوة بدر وقتله علي رضي الله عنه كان من أشد الناس عذاوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهم إيذاء له ومع ذلك ماذا يقول ينكر على قومه ويقول كيف تزعمون أن محمدا ساحل أو تصفونه بالكذب وأنتم تعلمون أنه في صغره حين كان غلاما هو من أعظمكم أمانة وصدقا وتعترفون بذلك ولهذا أيضا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بعث له وأوحي إليه ما أوحي ماذا قال له أبو جهل قال يا محمد إنا لا نكذبك أنت عندنا صادق لست بكذاب ولكننا نكذب بما جئت به يعني الشيء الذي جئت به هو الذي لا نصدق به ولهذا قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدونك فالقوم يعترفون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر أيضا في كتب السير أن الأخنس بن شريق لقي أبا جهد وذلك يوم بدر فقال له يا أبا الحكم ليس هنا غيري وغيرك يعني لا يوجد شخص آخر أنا وأنت فقط ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلاما تخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فقال أبو جهل والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط فهكذا كانت سيرة عليه الصلاة والسلام ما كذب في صغره ولا يمكن أن يكذب في سنه وأيضا فإن من لم يؤمن به من ملوك النصارى كهرق عظيم الروم اعترف له بالصل واعترف له بالنبوة ولما سأل أبا سفيان وكان حينئذ كافرا فقال هل كنتم تتهمونه الكذب قبل أن يقول ما قال فماذا قال أبو سفيان قال لا ما كان محمد كذابا أبدا ولهذا لما بلغت دعوته صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى شهد له الموافق والمخالف بالصدق فالمقوقس ملك إسكندرية وإن لم يوفق للدخول في دين الإسلام إلا أنه علم أنه رسول الله حقا حق. وهي رفل عظيم الروم اعترف أنه الرسول الذي بشر به المسيح عليه الصلاة والسلام والنجاشين والنجاشي ملك, ملك الحبشة, الحبشة أصحامة الأبحى رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه خبر نبي صلى الله عليه وسلم آمن به وقال إنه, وقال إنه الذي بشر, بشر به المسيح عليه الصلاة والسلام فهذه شهادة أصحابه وأعدائه شهادة من آمن به ومن كفر به شهادة ملوك النصارى وعلمائهم وفضلائهم سواء منهم من دخل في دينه أو من لم يدخل أما اليهود اليهود وما أدراك من يهود فإنهم كانوا يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال العلماء إن اليهود حين كان يقع بينهم وبين الأوس والخزرج واشتباك كانوا يستنصرون بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون بك يا محمد ماذا يقولون للأنصار ليبعثن نبي ولا يهاجرن إلى هذه الأرض التي سكنناها إلى المدينة وهم يقرؤون ذلك في التوراة فلنقتلنكم معه قتل عاد وإيران فحفظ الأنصار هذه المقالة ووعتها قلوبهم فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كفر به اليهود وأسرع الأنصار إلى الإيمان منه فصار الأنصار يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءهم من اليهود ويقتلونهم معه شر قفة ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان يظن أنه سيجد نصرة وتأييدا من أهل الكتاب من اليهود لماذا؟ لأنهم يقرؤون مبعثه وزمان مخرجه ومكان مهاجره ويعرفون صفته كما يعرفون أبنائه يقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه فهم يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقبلة ومع ذلك فإن منهم من آمن به ومنهم من كفر ومن جملة من آمن به سيد اليهود في ذلك الزمام وخيرهم وأعلمهم وابن خيرهم وابن أعلمهم باعترافهم هم أنفسهم وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل كان في يوم من الأيام يجذ نخلاً له يعني يقطع يجني الثمار فلما بلغه مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نزل مسرعاً من تلك النخلة فذهب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال حين رآه؟ قال فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس في وجه استدل, استدل بالظاهر, بالظاهر على الباطل فوجه النبي صلى الله عليه وسلم في نوره وإشراقه ويمنه وبركته ليس بوجه كتبه واختبره عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه بأسئلة لا يعرفها إلا نبي فأجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فعرف أنه نبي الله حقا وصدقا ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهد البهتان في لغة العرب هو الكذب الصريح في الوجه بحيث يكذب عليك في وجهك دون حياة حتى يجعلك تبهت يعني تندهش هذا هو البهتان قال إن اليهود قوم بهد وإنك إن أعلمتهم بإسلامي جحدوني وأمكرون فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل عبد الله بن سلام في حجرة حتى لا يراه اليهود واجتمع معهم في حجرة أخرى وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام فقال هو خيرنا وابن, خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا, وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أسلم عبد الله قالوا معاذ الله أن يسلم فخرج عبد الله فصرح بها أمام الملأ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول فقال اليهود هو شرنا وابن شره في الحين لم يمهلوه يعني في البداية كان سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وأفضلهم فحين أسلم صار شرهم وابن شرهم, وابن شرهم وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من أخبار الناس بقومه فقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر في أوله فقال إن اليهود قوم بهد إذن من اليهود من أصل وكما قال شيخ الإسلام بن القيم عليه رحمة الله في كتابه هداية الحيارة لو لم يسلم من اليهود سوى عبد الله ابن سلام لكفى ولو وضع عبد الله ابن سلام في كفة ووضع سائر اليهود في كفة لرجح به فهو أفضلهم وخيرهم أما سائر اليهود الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا برسالته وأصروا على عفرهم فإن رؤوسهم وأسيادهم مقرون معترفون له بالنبوة يدل على ذلك أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته في يوم من الأيام أن أباها حيي بن أخطر وعمها أبا ياسر حين ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الذي قدم فيه إلى المدينة واشتهر أمر نبوته ورسالته فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار قالت فرجعك لليلي لي متعبين مرهقين لشك أن هذا الكلال وهذا التعب وهذا الإرهاق نالهم بسبب تيقنهم أن محمد رسول الله واليهود والعياذ لله فيهم حسد وكانت النبوة فيهم في ذرية إسحاف عليه الصلاة والسلام فلما انتقلت النبوة إلى بني إسماعيل وزالت عن اليهود واستحقها العرب كره ذلك وقالوا لا نرضى إلا أن يكون نبيا من بني إسراء لا نرضى نبيا من غير بني جنسنا قالت فسمعته يقول له يعني سمعت عمها أبا ياسر يقول لأبيها حيي أخطر أهو هو يعني هو النبي الذي بشر به موسى عليه الصلاة والسلام قالت فقال له أبي نعم إنه لهو هو, هو فقال أتعرفه وتحققه قال نعم قال فما تفعل معه ماذا تنوي أن تقابله به فماذا قال عدو الله قال والله لأكونن عدوه ما عشت فمع عداوته الشديدة وحسده وبغضه أقر للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله حقا وصدقا وقد ذكر أيضا علماء السير أن أحد الغلمان الصغار من اليهود كان يقرأ نصا من التوراة يعني كان في يده كتاب أو جزء من التوراة وهو يقرأ قال فمررت بورقة فأنكرت كثافتها يعني ورقة غليظة وسمينة ومنصف بعضها ببعض قال فأخذت السكين ففتحتها فلما فتحها إذا فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتها فهكذا كان القول يحرفون الكلمة عن مواضعه يظهرون للناس ما يشاءون ويخفون ما يشاءون ولهذا لما جاء رجل من الأحبار من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجادله وجلس معه ومع الرجل حاشيا كان النبي صلى الله عليه وسلم محتبيا يعني جالسا ضاما ركبتيه إلى صدره فقال أنشيدك بالله هل تجد في التوراة أن الله يغرض الحبر السمين يعني العالم السمين وكان ذاك الرجل حبرا سمينا فغضب الرجل كأشد ما ترى من الغضاء وانتفخ وقال ما أنزل الله على بشر من شيء أنظر الجحود والكفران وفساد الفطرة والعقل والنية ما أنزل الله على بشر مجيش فكى النبي صلى الله عليه وسلم حبته وقال ولا على موسى قال ولا على موسى فقال أصحابه ويحكى حتى تقول يعني وصل هذا الرجل ليس فقط أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أنكر نبوة موسى صلى الله عليه وسلم وأنكر ما في التوراة لأنها تنص على برضه لأنه حبر سميل ولأن التوراة تنص على أن الله ينقض الحبر السبب ولهذا قال الله عز وجل في هذا الرجل وأمثاله وما قدر الله حق قدره يعني ما عظم الله حق تعظيمه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتغفون كثيرا فالله سبحانه وتعالى نص في هذه الآية أن, أن القوم, القوم ما عظم الله حق تعظيم وأنزل في شأن هذا الرجل مذمة ومنقصة وعيبا عظيما حيث ادعى أن الله لم ينزل على بشر نشي فأنكر كل كتب الله ورسوله وأنبياءه وأحكامه وشرائعه سبحانه وتعالى وبيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن اليهود يظهرون للناس ما يريدون ويخفون عنهم ما يشاء فكل نص في التوراة لا يلائمهم ولا يأتي موافقا لأهوائهم فإنهم يردون أو يتأولونه أو يحذحونه أو يكتبونه فهذه كلها من أنواع التحريف والتبديل الذي ضص عليه في القرآن الكريم ولهذا كان في التوراة حد الزاني إذا أحصن هو والرجم مثل ما هو في القرآن ومثل ما هو في السنة وقد نسخ لفظه في القرآن وبقي حكمه ولهذا لما كان هذا الأمر غير ملائم لأهوائهم صاروا يكتمونه وهو منصوص في التوراة يعني موجود لم يمحى منها ولكن اذا مروا على الآية غطوها بأيديه والقوم معترفون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ادعائه المهوة بدليل انهم في يوم الى الأيام زنى منهم رجل لمرأة وهو محصن فقال بعضهم لبعض ايتوا هذا النبي فهو نبي باعترافه فانه بعث بالتخفيف وانتم تعلمون ان انكم قد خالفتم نص التوراة ولم تحكموا الرجف فان افتاكم بما تعملون به من الجد والتهميه والتجبيه فخذوه فان لكم عند الله عذرا يوم القيامه تقولون يا الله اتبعنا نبيا من البياء فجاءوا إلى رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر فأعرض واخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب, وذهب قبل المدرس المدرس, المدرس هو, هو المكان الذي يعلم فيه الأولاد التوراة مثل الكتاب عند المسلمين المكان والمدرسة التي يعلم فيها القرآن ويعلم فيها الفقه والعلوم الشرعية تسمى عندهم عند اليهود المدراس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المدراس فوجد عالمهم الذي يعلمهم ويقرئهم التوراة وجده شابا صغيرا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزنا بالنسبة, بالنسبة للمحصن المحصن. فقال نحمم وجهه ونجده ونجبه يعني التجبية أن يجعل يعني الرجل والمرأة ظهرا لظهر ويركب على الحمار ويطاف به في البلد هذه هي التجبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله ما تجد حد الزاني إذا أحصن في التوراة فلما رأى الرجل الجد من الله صلى الله عليه وسلم قال أما إذ نشتني بالله فإنا نجد الحد هو الرجل فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمه فهذا معنى قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تمتوه فاحذروا يعني إن أفتاكم بالتجبية والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ولكن هذه القصة تضمنت إقرار اليهود واعترافهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا إن هذا نبي بعث بتخفيف فكان هذا من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم ففي الجملة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا عند أصحابه وعند أعداء فاعترف له بالصدق أعداؤه من قريش واعترف له بذلك أعداؤه من اليهود والنصارى فدل ذلك على تمام صدقه صلى الله عليه وسلم ولو كان كاذبا لاتهموه بالكلم من الأشياء التي تدل على صده أيضا عليه الصلاة والسلام ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله تعالى وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه الآية فيها عتاب فيها لو للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الرجل ملكا يريد التسلق ويريد الملك لما جاء بشيء فيه عتاب لنفسه ولا بشيء يلومه لأنه حينئذ يظن أن هذا ينقص من قدره ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتماً على الوحيد فلا ينقص منه حرفاً ولا يزيد عليه حرفاً وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وهو زيد بن حارفة رضي الله عنه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل أن ينزل تحريم التبن وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتقل وتخفي في نفسك ما الله مهديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أذعيائها يعني قديما العرب الرجل لا يمكن أن يتزوج امراه الدعي والدعي هو الرجل, الرجل الذي يتبنى فيعطى اسمه ويعطى يعني يعطى لقب ابيه ويرثه ويرث ابوه منه وكل هذا قد ابطله الاسلام فقال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلم الاباء فإخوانكم في الدين إذن لما أبطل الله التبني أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم الزواجة بزينب بنت جحش رضي الله عنها وهي كانت تحت يدي من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبناه وهو زيد الزحاية فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي يعني يريد ملكا أو يريد شهرة أو يريد شرفا ومعزة لما نقل مثل هذه الآية التي تلوم وتعاتب كذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤدبه فيقول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم عافى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذين ويقول أيضا معاتبا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه ذكرى إلى آخر الأمر إذن هذا مما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقله لأنه لولا لم يكن صادقا لما جاء بمثل هذه النصوص التي هي في الظاهر عتاب له ولوم ولكنها ما زادته صلى الله عليه وسلم إلا جلالا وعظمة ورفعة في قلوب المؤمنين ومنها أيضا يعني من جملة أدلة صدق النبي النبي الصادق وهذا شيء يتميز به أن سنة الله عز وجل في مدعي النبوة إذا كان كذابا هي أن يخذل ولا تستجاب دعوته ولا يتم أمره ولا ينصر لأنه لو استجبت دعوته ونصر وأيد وهو نبي كذاب لكان ذلك منافيا لحكمة الله وكان منافيا لرحمة الله بخلقه فكيف ينصر الله عز وجل المتنبئ الكذاب هذا لا يمكن أن يكون أبدا ولهذا قال الله جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي فما منكم من أحد عنه حاجز لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يفعل ذلك قطعا لو تقول على الله بعض الأقاويل بس الله ولما أبطاه ولما أيد دعوته وأهل الكتاب يقرؤون عندنا في التوراة والإنجيل أن المتنبئ الكذاب لا تنتد دعوته فهذا وعد من الله أن المتنبئ الكذاب لا يذهب بعيدا ومن نظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أن الله عز وجل كان يستجيب دعوته بل وليستجيب دعوته أمته إذا خرج المسلمون في يوم القحط والجدد فصلوا ورافعوا أيديهم إلى السماء وتضرعوا إلى الله عز وجل أن يسقيهم سرعان ما يأتيهم الغيث فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس استجابة لدعوته يعني لا أحد أحق باستجابة دعوته عند الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أيده الله عز وجل تأييدا لم يحصل لغيره من الأمين وهذا واقع يعني حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يوجد في أممهم من هو أكثر عددا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال اليهود نحن لنا أعداد كثيرة ونحن أتباع مصمم عليه الصلاة والسلام فنحن من أمته قلنا كذبتوا بل أنتم كفار مشركون وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعكم تعلقكم بتوراتكم المحرفة المغيرة والمبدلة والمنسوخة أيضا وكذلك إذا قالت النصارى نحن أمة المسيح يعني يسمون أنفسهم بالمسيحيين والله سبحانه وتعالى سبحانه في القرآن النصارى ويقال بأنهم سموا نصارى لأن المسيح عليه الصلاة والسلام كان من أرض يقال لها ناصرة الجليل لهذا سمي أتباعه نصارى والذين أثنى الله عليهم في القرآن من اليهود والنصارى ليس من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع شريعة مغيرة الماسوخة بل هم الذين كانوا على عهد موسى عليه الصلاة والسلام وماتوا على الإيمان والتوحيد وكذلك النصارى الذين كانوا في زمن المسيح عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وثبتوا على الإيمان فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن يجي نصراني أو يهودي قلك شوفوا القرآن يثني عليهم ويحكم علينا بأننا لا خوف علينا ولا نحن نحن أقول لا الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا الذين كانوا على شريعة موسى عليه السلام قبل نسخها وتبديلها والنصارى الذين كانوا في زمن المسيح عليه السلام وكانوا يعملون بالإنجيل والصابئين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَذُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ من آمَنَ بالله يعني هذا هو القيد وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْفُونَ أما بعد مجيء المسيح عليه السلام فإن اليهود لا ينفعهم إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام مع كفرهم به لا ينفعهم ده. ثم بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع اليهود ولا النصارى إيمانهم بموسى ولا بالمسيح حتى يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء إخوة لعلات الدين واحد من الشرائع شتى وكل واحد منهم يوصي بالآخر فموسى عليه السلام أوصى بالمسيح والمسيح عليه السلام أوصى بمحمد عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم بل نقول بل لمن دعا, دعا أن القرآن يثني على اليهود والنصار نقول كذب, كذب ان الله تعالى أكفر اليهود وأكفر النصار والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا جزية عن ير وهم صاغر وقال الله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ الإسلام هنا المراد به اسلام خاص ليس الإسلام العام في المراد الشريعة المحمدية وهو في الآخرة من الخاصة ويؤيد ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال والذي نفسه بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل فلا ينجيه إيمانه بالتوراة ولا إيمانه بالإنجي يقول ابن تيمية رحمه الله هذا كلام نفيس يعني نرجو أن تستوعبوه جدا قال وقد أيده الله تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيد منصور حيثما ذهب بل في كثير من المرات أرادوا قتله ولم يتمكن من ذلك الله تعالى يقول والله يعصلك, يعصلك من الناس لا تخاف الأنبياء السابقون كانوا بلغون دعوتهم وكانوا يخشون من أعدائهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته كان يتخذ حرصا لحمايته فلما نزلت هذه الآه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس تخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الحرس لم يعد له حرس والله عز وجل قد عصمه من الناس فكان يباشر الحروب بنفسه وفي يوم أحد كسرت رباعية وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وسالت دم على وجهه ومع ذلك لم يتمكن من قتله فهذه عصمة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم أن من الأنبياء من قتل يعني في الأنبياء من قتل وهذا لا ينقص من قدرهم بل يزيلهم رفعة عند الله عزيزه إذن قال وقد أيده الله تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيده يعني فيش نبي أيد ونصر واستجيبت دعوته وتمكنت دعوته وانتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها مثل ما انتشر دين الإسلام فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف أو يزيد يعني أصحابه كان عددهم حين مات مائة ألف أو أكثر وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أعداد المسلمين لا يحصى يعني أكثر من مئات الملايين والحمد لله يعني هذا الدليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان كذابا لظهر كذبه ولا تركه الناس ولا تخلوا عنه ثم قال رحمة الله وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وذاود وسليمان بل وأيد شعيبا وهودا وصالح قال فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهذا هو الواقع يعني الله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه ورسوله فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنة سنة يعرف بها ما يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب عليه تأييدا لا يمكن أحدا معارضته طيب نريد أن نزل عليها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرن والقرآن يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة فقط إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْرِ يعني أقصر صورة اجتملت على ثلاث أذيات لا يمكن العرب بقضهم وقضيرهم أن يأتيوا بصورة مثلها وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ثم الله سبحانه وتعالى أكد الأمر في جملة اعتراضية وَلَنْ تَفْعَلُوا أَبَدًا لا تتعبوا أنفس فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكثير وهذا التحدي ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خاصا بزمنه فمن باب أولى أن لا يستطيع من يأتي بعدهم الإتيان بمثل القرآن لأن العربة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتكلم بفصاحة وبلاغة ليس لها نظير. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم يعجز العرب عن الاتيان بسورة مثله مع أنهم أفصحوا مع العرب يعني كانت المعجزة من جنس ما اشتهر فيهم وبرعوا فيهم ولما كان اليهود اشتهر فيهم السحر فهم أعلى من الناس بالسحر ألقى موسى عليه السلام العصى فإذا هي تلقى ثم تأكل ما يدعون أنه حق وهي الحبال والعزر ولما كان اليهود في زمن المسيح عليه السلام قد برعوا في الطب والعلاج جاءهم المسيح عليه السلام بما لا قبل له فهم وإن كانوا مهارة في الطب لا يستطيعون ابراء الأكمه والأبرص ولا إحياء الموت ولما كان العرب أفصح الناس وأقواهم بلاغة وعارضة جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي أعجزه ولم يأتي, ولم يأتي هذا, هذا القرآن بكلمات لا يعرفونها بل قال أرف لا ميم وقال قاف وقال صاد, صاد وكافها يا, يا عين صاد هذه حروف تعرفونها حروف مقطعة ومع ذلك, ذلك نتحداكم أن تأتوا بسورة من مثله ولما, ولما أراد, أراد, أراد معارضة النبي صلى الله عليه وسلم من أراد, أراد من المنافقين من والكفرة من سرعان ما اتضح للناس, للناس أنه, أنه كذا لهذا يذكر ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل اسلامه كان في مجلس مع مسيلمة مسيلمة فقال لقد انزل على صاحبك على صاحبكم سورة بليغة مع وجازتها يعني سورة وجيزة لكنها بليغة فقال وما انزل عليه يعني مسيلمة الكذاب يسال عمرو بن العاص اللي كان من اذكى الناس في زمانه فقال أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا قال فأطرق مسيلمته نيهة يعني خفض رأسه هنيهة يعني زمنا يسعى ثم رفع رأسه فقال قد انزل علي مثله وما أنزل عليك يا مسيلمة قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حقر النقر يعني الوبر هو حيوان يشبه الأرنب له صدر عريض وباقيه يعني تافه يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وصائرك حقر النقل وتكلم عن حيوان يشبه الأرنب ما, ما علقت هذا والعصري الحلف الزمن والظهر إن الإنسان لفي خسر فالعبرة بالفلاح والحسارة ثم استثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فنظر إليه عن أبو العاص فقال والله والله لا لأعلم أنك تعلم أنك كاثر هذا مسيح من كتاب ولما دع النبوة وحشر من حشر معه من جهلة أعراب وقاتله أبو بكر رضي الله عنه واستأصل شأفتهم وجيء بالقوم فقال اقرأوا عليه ما كان يقرأ عليكم المسيح يعني القرآن الذي كان كان يقرأ علينا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا فاللاقمات لقما إهالة وسمن فتعجبوا فقال أين يذهب بعقولكم ما دخل العجن والطحن والأكل ثم ماذا يأتي بعد هذا كله يأتي النفض والطح لماذا لم يتر يعني أراد أن يقارن ذلك بقوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قضحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعة فوسطنا به جمعة, فيه جمعة, فيه جمعة الله سبحانه سبحانه إن, إن الإنسان لربه لكنود وإنه وإن على ذلك لشهيد وإنه وإن لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم رب بهم يومئذ لخلق كذا هناك أشياء تدل على صدق, على صدق النبي, النبي أو على كذلك هذا الرجل, الرجل مسيلم الكذاب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابا وقال لولا أن الرسل تقتل لقتلتكم يعني بعثل رسولين جاءه من رسالة من مسيفلة رسول الله إلى محمد رسول ما جمعته من غنائم فهي قسمة بيني وبينك بينك بينك فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله لمسيلمة الكتاب أما بعد فإن الأرض لله يولثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين وقال للرسولين لولا أن الرسل تقتل لقتل وكان هذا الرجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق في بئر البئر هذه كان فيها ماء يسير قليل فمن باركة بوساقه صلى الله عليه وسلم كثر فيها الماء وتباركت بحول, بحول الله عز وجل وقوة فماذا فعل الخبيث ذهب إلى بئر فنسق فيه فإذا هي قد نضبت لم يبقى فيها أثر الماء فذاك دل على كذبه والأول دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن محمدا كان إذا غرس شجرة نبثت على أحسن ما يكون من النبط كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكاتل حتى يتحرر من استعباد فأتي بثلاث لئة ودية, ودية ودية هي النخلة الصغيرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمان ومن معه من الأصحاب أن يحفروا لها وقال إذا أردت أن تغرسها فاستأذني فجاء رسول الله فوضعها بيديه الشريشة قال سلمان, سلمان فما مات, مات منها وديه واحده 300 وديه, وديه, وديه, وديه 300 وديه, وديه كلها نجح وافلح افلح فذهب مسيلمة ليغرس غرس اشجارا أشجار فاذا هي قد لدست كلها من كل هذه الاشجار لم يبقى لها اثر فالاول, فالأول دليل على صدق, على صدق النبي والثاني دليل على على, على كذبه طيب يعني الحديث يطول منظرنا أن من يقضي قد, قد داهمنا بقيت خمس دقائق فقط خمس دقائق نستعرض فيها ناظرة قيمة عظيمة النفع جرت بين الإمام بن القيم رحمه الله وبين أحد من مشار إليه بالبنان في زمانه من علماء اليهود يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصار وقد جرى لي مناظرة مع أكبر من تشير إليه اليهود بالعلم والرئاسة فقلت له في أثناء الكلام إنكم بتكذيبكم محمدا صلى الله عليه وسلم قد شتمتم الله أعظم شتين يعني الذي يكذب محمد هو محمدا صلى الله عليه وسلم فهو ساب بالله عز وجل طاعنه فقال هذا الرجل مثلك يقول هذا الكلام يعني أنت الرجل العالم المنقيم مشهور بالفقه والمعرفة تقول مثلا نحن نشتم الله بتكذيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال نعم اسمع الآن تقريره تعرف كيف يكون الأمر قال إذا قلتم إن محمدا ملك ظالم قهر الناس بسيفه وليس لرسول من عند الله وقد أقام ثلاثا وعشرين سنة يدعي أنه رسول الله أي ثلاث عشرة سنة في مكة وعشر سنين في المدينة يدعي أنه رسول الله أرسله الله إلى الخلق كافة ويقول أمرني الله بكذا ونهاني عن كذا وأوحى إلي كذا ولم يكن شيء من ذلك ويقول إنه أباح لي سبيى ذراري من كذبني وخالفني ونساءه ونسائهم وغنيمة أموالهم وقتل رجاله ولم يكن من ذلك شيء وهو يدعب في تغيير دين الأنبياء ومعادات أممهم ونسخ شرائعهم إن كل هذا حصل للنبي عليه الصلاة قال فلا يخلو يعني لا يخلو الأمر إما أن تقول إن الله سبحانه وتعالى كان يطلع على ذلك ويشاهده ويعلم أنه حاجه لهم يعني إما الله سبحانه وتعالى <تصفيق> كان عارفه وش رهيه وقع في زمن الجسم <تصفيق> من الجهر الدعوة من الكذب الذين سموه إليه من سبيل النساء والذرار من تغيير دين الأنبياء شيء ثاني احتمال ثاني أو تقول إنه خفي عنه ولم يعلم عليه يعني إما أن يكون الله مطلعا عليه وإما أن يكون جاهل وسيأتي التفصيل قال فإن قلتم إنه لم يعلم به ما عرف أن رجلا اسمه محمد يدعي النبوة وينسح الشرائع السابقة ويصبي النساء والذرية قال نسبتموه إلى أقبح الجهل وهذا الشكل وكان من علم ذلك أعلم منه وإن قلتم بل كان كل ذلك بعلمه ومشاهدته والطلاع عليه عليه يعني إما أن يكون عالما أو جاهل فإن كان لم يعلم نسبتموه إلى الجاهل وهذا شكل للرب سبحانه وإن كان عالما بذلك مطلعا عليه فلا يخلو أيضا من حاليه إما أن يكون قادرا على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا يكون فإن قلتم إنه قادر ولم يفعل فقد نسبتموه إلى الظلم وإن قلتم إنه لا يقدر على منع هذا الرجل الكذاب المتنبئ فقد نسبتموه إلى العجز الضعف وكل هذا شتم لرب العالم سواء قلتم بأنه لا يعلم أو قلتم بأنه يعلم قال فإن لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي لقبوبه وإن كان قادرا وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده ويعليه ويعلي كلمته ويجيب دعاءه ويمكنه من أعدائه ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف ولا يقصده أحد بسوء إلا أضفره الله به عن مكنه منه ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له فهذا من أعظم الظلم والسفة الذي لا يليق نسبته إلى أحد العقلاء فضلا عن رب الأرض والسماء فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته وتأييده بكلامه وهذا عندكم شهادة زور وكذب قال فلما سمع ذلك هذا اليهو أنت... أنتم حينما قلتم إن محمدا كذاب نسبتم الله إلى الجهل إذا لم يكن مطلعا أو نسبتموه إلى الظلم إذا كان مطلعا ولم يمنعه أو نسبتموه إلى العجز إذا كان مطلعا ولم يقدر على منعه فكل هذا شتف للباه أسفل فلما سمع ذلك هذا اليهود ماذا قال؟ قال ما عاز الله أن يفعل الله هذا بكذاب مفترين الكذاب المفتري لا ينصر ولا يؤيد ولا تنتشر دعوته ولا تستجاب دعوته بل هو نبي صادق من اتبعه أفلح وسائزه هذا اعتراف من عالم يهود في زمن ابن القيم رحمه الله قال فقلت فمالك لا تدخل في دينه قال إنما بعث للأميين لا كتاب لهم الذين لا كتاب لهم وأما نحن فعندنا كتاب نتبع يعني هذه الشبهة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته قل في القرآن موجود ولكن القرآن لم يدل على الحصر ما قال ما بعثه إلا إلى الأمين قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم هذا ابتداء ثم انتشرت دعوته فصار مبعوثا إلى الجن والإنس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليهم جميعا دون تفريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود, والأسود. فالأحمر إشار إلى الجن لأنه خلقوا من نار حمراء والأسود إشار إلى الإنس لأنهم خلقوا من طين والطين أسود قال فقلت له يعني أنت لا تتبعه لأنه بعث لهم قلت له غلبت كل الغلل يعني لما عترفت بنبوته فقد انهزمت في المنظرة قال فإنه قد علم الخاص والعام أنه أخبر أنه رسول الله إلى جميع الخلق وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل الجحيم وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فإذا صحك رسالته وجب تصديقه في كل ما أخبر به هذه حقيقة يعني مدام عترق بأنه نبي لا بد أن تعترف أن كل خبر جاء به فوصلت يعني النبي لا يكذب من شرط النبوة أن يكون صاحبها صادقا غير كذلك قال فأمسك ولم يحر جوابا يحر يعني لم يرد جوابا إذن هذا المناظرة نافعة جدا في تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حمل المخالفين على الاقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام بقي لنا مجلس واحد غدا إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر فيه بعض آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته التي ظهرت في زمانه وكذلك المعجزة العظمى التي تبقى إلى آخر وهي معجزة القرآن الكريم نسأل الله تعالى أن ينفعنا بنا علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبه أرجو من الإخوة يعني هناك سؤالان فقط نجيب عنهم إن شاء الله إذن السؤال هذا يقول أحسن الله إليك يا شيخ كيف كان جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام مع توضيح الكيفية يعني ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مستوفزا والجلسة هذه كان عليه الصلاة والسلام يعني يفتش يفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب رجله اليمنى يعني على هيئة الإنسان الذي يصل يفترش اليسرى يجلس عليها ولكن كان ينصد اليمنى يعني يجعل بطنك رجله بطن قدمه على الأرض ويجلس على اليسرى ويتناول الطعام يعني تناولا خفيفا سريعا فهو كالمستوفز يعني الإنسان المستعجل فهذه كانت هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تناوله للطعام السؤال الثاني قال ذكرتم بعض الكتب التي نرجع إليها في السير فما هي الأشرطة التي تنصحون بها والله يعني أنا الذي أعرفه بالنسبة للكتب يعني توجد كتب في في ذكر شماء المنسى صلى الله عليه وسلم ولكن يعني هل يوجد شرح لهذه الكتب في أشرطة فما أدري يعني ما عندي علم في ذلك إذا كانت مشروحة اللهم إلا إذا كان الإنسان أراد أن يدخل في بعض المواقع التي تعتني ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يجد فيها شروحا يستفيد منها أما الآن لا يحضرني أشرح في شرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت